عين يَشرَبُ بِهَا عبَادُ اللهَّهِ يُفَجررونهَا تَفجير يُفُونَ بِ النذْرِ وَخافُونَ يَوْمَا كََ شَرُّوه مُسْْتَطير وَيُطْعمُونَ الطَّعامَ عَ حُبِّهِ مِسكِينَ وَيَتيمَو وَأَسير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 وَجَزَاءُ بِمَا صَبَروا جََّةَ وَحَرير مُتَّكِئينَ فِيهَا على الأرائِكِ لَا يَرَوونَ فِيهَا شَمسَوُ وَلَا زَممهَرير وَدانَانة عَلَيْهِمْ ضِلالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفهاَا تَذللَ.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 ئین فِيهَا چم سل ول مخلو نئی دار چُم حصیب چہم لو ام سورہ وئیں ثَمَّ چم چن مؤ ملک وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لَكُمْ جزاءا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 وَمِن الليْلِ فَسجدِ لَهُ وَسَِّحُ لَلَ طَويِيلَ إِه أُولاءِ يُحُِّون العاجِلَ وَيَذَرُونَ وَر أَهُم يَومًا ثَقيِيلَ نَحْنُ خَلَقُناَاهُ وَشَدَدنَا أَصرَهُم وَإذاَا شِ بَددلنَا أَمْثَلَم تَبدلَ